حزب النصر مبلانا محيطين عربي ويقال له الطمطام للحرب. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يا في في نجتبار عديتك الطمطامي يمني واحتانيتك وقوني بقوة صفة سلطان فردانيتك. حتى أخرج إلى قضاء ساعة رحمتك، وفي وجهي لمعان برق قربي من آثار رحمتك، يهيباً بهيتك عزيزاً بعنايتك، يبجلاً مكرماً بتعليماتك وتزكيتك، وألبسني خلع العزة والقبول، وسهيني مناهج المصرة والوصول، وتوجني بتاج الكرامة والمقاري، وألف بيني وبين حبائك في دار الدنيا وفي دار القرار، فارزقني من نور اسمك بنور اسمك وبنور ذاتك هيبة وسطبة، تنقات لي القلب والأرباح ويتخضع لدي النفوس والأشباح يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخطعت لديه عناق الأكاسرة لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك ولا إعانة إلا منك ولا اتكان إلا عليك ادفع عني كيد الحاسدين مظلمات الشر المعاندين واحمني تحت سرادقات عزتك يا أكرم الأكرمين أيد ظاهري في تحصني مراضيك ونوّر سري وقلبي من على مناهج مساعيك إلهي كيف أصطر من بابك لخيبة قهر منك وقد وردته وقد أمرتهم على فقتك بكيف تعيدني من عطائك وقد أمرتني بدعاءك وها أنا مقبل عليك ويتجئ إليك الله باعد بيني وبين عدائي كما باعدت بين المشتتين والمربيين واضرب رقابهم بجلال مجدك كما ضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك واقطع عناقهم بصطوات قهرك كما قطعت عناق الأكاسرة لأتقيائك وأهلكت الفراعنة دمرت التجاجلة لخواصيك المقربين وعبادك الصالحين بجلال القهر وأخطف أبصارهم عني بنور خلودك إنك أنت الله المعطي جل إلى النعم الجبل المكرّم لمن ناجك نطاية الرحمة والرقة يا حيو يا قيوم يا كاشف أسرار المعارف والعلوم وصل الله ونا سيدنا محمد وأنه من صحبه أجمعين Yarhamet ki ya arham arrahimin, ve